من درى ان الهدى اصفار يكفون وراء من سوره الكوثر إن من درى ان الهدى اصفار يكفون وراء بسوره الكوثر كوثر بالمنظر بالمنتظر يروى الخبر من سوره الكوثر منتظر من سوره الكوثر من سوره الكوثر ان تدرا الكوثر من, من سوره الكوثر من الهدى اسفر اسفر احفظ من سوره الكوثر خبر الخبر <متلكم> من شوره بالمنتظر الخبر <متلكم> من الكوثر اقاز كل امل بالدنيا باعود وصحلي ابتسامه وصحلي ابتسامه قدومك للقلب هل لي لا مولود تضحبه وهيامه تضحبه وهيامه اقاز كل امل قالوا هللا مولود نبض حب وهيام نبض حب وهيام العشق خضر عش يا راعي الصوت وعزف نغمة غرام على <تصفيق> نغمة غرام الشمس وهي القمر صارنا في خدود يا حامل احلى شامه <تصفيق> يا حامل احلى شامه هذه السماء خير العمل ياكل الأمل, الامل خير العمل خير العمل ياكل الامل ياكل من سوره عيره شاعرها الى ابو تراب الاحساء حبيبي اغازك الامل بالدنيا ما معقود وصح لابتسامه وصح لابتسامه ابقدمك للقلوب هالليله مولود ما بضحط الهيامه ما بضحط الهيامه قال العشق خبر عشق يا راعي الزه عايزك نغمة غرام نغمة غرام الشمس ويا صار انا لك يا حامل احلى شامه شام. هذه السماء بريدها انشاد هو الانبياء امل خير العمل خير العمل يثلو الامال في بك الحلم من انتظارات حضن كل المشاعر قضيت كل المشاعر واجه حتى الفجر يبي بتساعات ي ثاني في انطباعات اي اشوفك بس مل كل القراءات يا ابو حواجب احس من ذكرك وابعث سلامك انا بمكن شوق الشاعر انا بمكن شوق يا من ملل انتظارات حضن كل المشاعر كل المشاعر اه واجه حتى الفجر يبتسم ماش يكاني في انتظارتي انا في انتظارتي اه اشوفك بس ملا كل القرات يا بحواجب خناجر هاي روايه يا بحواجب خناجر اه أحس من ابعد سلامات انا بكل شوقي شاعر انا بكل شوقي شاعر يا من غدا حتى الندى يا من غدا <Lindsey> tilka حسس مكوارث يتفاوح عطور واشوفك احلى ايه وجوبك احلى ايه اه جرف روحي صفات وعيوني نعطور جمالك انت مايا جمالك انت مايا حسس عطور واشوفك احلى ايه اجرف روحي صفات وعيوني ناطور. قالك انت آية يا صاحب الزمان انت ما يحبك ما هو معدول لان, لأن هو نبكي نادي يا نور احبك للنهاية. السيّتون أشرك حتى السنن تشوكف حتى السنن تشوكف من سورة الكوثر وصالك وبرك ما تمله زليخا ناصره وتص جمالك دليلي بالله صيد لا رب العرش ابدا اخصالك صرت للدنيا قبله انك معجزه بصوره كمالك اعيشت احلامه بلا اعيشك احلامه للحشر يا قدوتي من عالم البر بمهجتي كهواك للحشر يا قدوتي من عالم قلب شدا من سورة الكوثر صبح هلاله خجلان انذهلت ادري بوصوفك انذهلت ادري بوصوفك حكي حكي اللي هناك رد علي على هاي الكلمات تحشي وياي القمار منك صبح هلاله خجلان انذهلت ادري بوصوفك انذهلت ادري بوصوفك المجد يا المهدي قران وتغنى بك الحروف تغنى بك <الحروفة> على جبين الدهر باق نتعين وان صف الحق هم يطوفا <تغنى بك الحروفة> يا من عدلك امل ننتظر ميزان المهج صارت بطوفا العلاه ما زلت في عيني, عيني من كربلا يا سوره في عيني, عيني من كربلا يا سوره تكيني بين الملا طاحتنا بين الملا من سوره الكوثر والثروة على آل الطيبين القاهريين